في التفكير في الاكل والشرب في النوم في الانفاق والمصاريف في الكلام ان نتوب من حياتنا ككل ان نموت تموت فينا الشهوات ان تموت فينا الشهوات تموت فينا الاهواء تموت فينا الرغبات تموت فينا الامال العريضه تموت فينا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 ألا فتعرضوا لنا في أيام عمرنا ومضات نور فرص فوز لحظات نجاه أوقات منح هذه اللمحات هذه اللحظات هذه الأوقات إن لم تغتنم لعلها لا تعود